ولن نصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسولهم لا نخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لا نهلكن الظالمين ولا نسكننكم الأرض من بعد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 ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلير مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاطف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد